عشاق النبي صلى عليه. ما اللي لقعدوا ما اشتغلوا. عشاق النبي صلى عليه. يا سل المبارك. فهو رحمة العالمين. اللهم صلي عليه. ما اسمعنا الصلاة على النبي. عملكم رحمة العالمين. فهو رحمة العالمين. وصاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسل وبارك عليه. وصاحب الخلق العظيم. الله عليه وسلم. وقد أقسم الله بعمر جب وقال لعمرك إن في سكرت جب فهو رحمة العالمين وصاحب الخلق العظيم وقد أقسم الله بعمره المصون وقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمرون ونهى الخلق عن دعائه باسمه وذلك لسوء الأدب نقضاه فقال بينكم كدعاء بعضكم بعضا مع أنه سبحانه قال يا آدم يا نوح ولم يخاطب حبيبه إلا يا أيها النبي يا لسائر المخموقات بأنه الحبيب وسيد السادات فلقد قال الكليم ربي اشرح لي صدري وقيل للحبيب ألم نشرح لك صدرك كل ذلك تنجي لسائر المخلوقات بأنه الحبيب وسجد ساداته ولقد قال الكريم رب شرح لي صدري وقيل للحبيب ألم نشرح لك صدرك؟ سلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولقد قال الخليل ولقد قال الخليل والذي أطمعوا أن يغفر لخطيئاته وَقِيلَ لِلْحَبِيبِ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنَةً وَلَقَدْ قَالَ الْخَلِيدِ حَسْبِيَ اللَّهِ وَقِيلَ لِلْحَبِيبِ يا أي غني يحاسبك الله ولقد قال الخليف حسب يا الله وقيل قد قال الخليل ولا تخسيره وقيل للحبيب يوم وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله ما ذرأ الإله ولا ماره ملكا ولا بشرا كأحمد في الوراء فعليك صلاة الله ما قلم الجراء وجلد يجي نوره المتبسم بحقه صلوا عليه وسلموا ونقص على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فبحقه صلوا عليه وسلمه في بقعة من بقاع الأرض طاهرة بكت جبالا وصحراء ووديانا بنا الخليل عليها البيت بنا الخليل عليها البيت هاتفة في الملائك بسم الله مولا في ظله بالتوقب أنجبت ولدا فأنجبت خيرا خلق الله إنسانا الله يا خير من شرف الدنيا بطلعته ومن بأنواره كل الورس داما كأنني ببلال كأنني ببلال تحت صخرته يشوى على وغجر رمضاء عريانا وآل ياسر بالبأساء قد صبر بالبأساء قد صبر فغدوا للدين قربانا فغدوا للدين قربانا روضة الهاتف بن مدحوه خيروا و فالو حبه وحاتم مدحه خير ليس يند بالقن إِذَا أَتَّقَى الْقَالَ خَبْرًا لِلَّذِي وحاشى أترك المفروض يوما وترك الفرق ما هو مستقيمه وهل في الكون ذو ذوق يرى بدر من الكسوف في بذيو ومحايا كشمس من كمظيو أسفرت عن ليلة غراغ يوم نالت بوضعه وضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنلها النساء وأدت خو مغاب مما قد حملت قبل مريم العذراء وتوالت بشنوات أن قد ولد المصطفى وحق لنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيدنا محمد كما بغت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد هذا خطك ورضانسك وزنة عشق ومداد كلماتك كل ما